بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر كل فذكر النفع الذكر سيتذكر من يخشى ويتجنبه الأشقاء الذي يصلن نور الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا ودفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى الصحف إبراهيم وموسى